وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشونهم واخشوني ولئتم مني عمت عليكم ودعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكثرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين